إسرائيل في الكتاب لا تفسد النف الَّأَضِّ فإذا جاء وَعْدُهُما عَلَيْكُمْ عبادا لنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. ياسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان أحسنتم احسنتم لانفسكم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 انما للكافرين حصيرا إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون 119. وكان بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 110. الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل فَمَحَوْنَا فمحونا اللَّيْلِ الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 122. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدل تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسر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 117. ومن قتلهم كان كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَمَن قُتِلَ مَغْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن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 111. وإليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 وَقُواءَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَى أَدْبَارِهِ النُّفُورَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذْ هُمْ نَجْوَاء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 يرى ورفاتا قل كونوا حجوا وته او حديدا او خلقا مما يكتب في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اولا مرض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 111. الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 117. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نوصل بالآيات إلا تخويفا 118. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخفرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء 126. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا 127. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 مَن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه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 وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ تركن تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ 124. ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 127. قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة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 114. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 116. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 127. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 128. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله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 114. الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الْقِيَامَةِ على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم نَم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا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 114. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 117. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظن يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لأغنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض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 111. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن